أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِنَّا مَا سَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيغٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْجٌ أَفَلَمْ مَاءٍ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَّيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ من تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا بي جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع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 إِذَا تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ أَشْكُرُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ مُتَّحِيدٌ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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ بَصَرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَسِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّا عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مريد الذي جعل مع الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال فاختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أغواب حفيظ ما الخشي الرحمن بالغيظ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 شَكَّ قَوْلُ الْأَرْضِ عَنْهُمْ سِرَاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ Oh,